إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أن نعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Lahun ma sallik, lahun muhammad, düngwa, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, ka lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, lahuni, وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ مُؤْمِنَةٍ أَمْهَبُونَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ قَبَرَ مُؤْمِنًا أَمْهَبُونَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يَا رَسُولَ كَيْسُ مُرْكَى حُكْمِيَّانَ أَمْرًا عَظِيمًا أَنْ يَكُونَ أُلُوهُمُ السُنَّةُ أَلْقِيَرَهُ وَحَكَلَ الدَّارِسُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَرِنْتُ وَحَدّ رَحَالِ دَرَشَبُ أَيْكَاهَ ومن يعص الله ورسوله فوفك الله يا رسول كيصعاسيا فقد ضل طوفك سوالو ما الضلال منطان لمتان, لمتان كاسومبينا بينا وحق الهي هو انا سبحانه وتعالى اياتهم نوروشيغا هدي الهي يا رسول كيصو ايقورن حكميان ارينا حكميان ارن تاس هو كل واسع فارف واسع مثلا يأجوج ويا مأجوج لقد مضوا الليال غير اجره ومدها فدم ملك ري اخر زمان كما لغاوا ايي صبح صدونا او ايي سوف قدونا الى هي الرسول كي سا شيغان كل كسته او واجبة كل كسته او مسلم لاكن ويرا هو مايا عقل بما اخبر ي هذا عالم كوالا مريق ميل كستا ولا تگي ودب ميل كخيران ما عقل وغهرت وخيغا و دلال برال المبين و ونقوكره الى رسولكي سوخيه فقريه وحيه حكمين او مثل حيره الدومد او كبلبيو وحا qofku wax ma kala goor karo oo ma dhii karo hadaan habana wa samaynana hadaan habana wekateegan may ma dhiko xiyaar mal waxa addaan ilaahay ba ka dalbay rasuulka ka dalbay wayu sameeyo hadii ilaahay rasuulkiisu arinka ay qofmiyo iyo inay nehi oo waxay xarimaa shayga asalaga haro min muumina iyo gabar muumina ba وإلى اسكدايا ما هذا اللي يراه له السداي خيار مر في قفكه ومركاس كدي خياران له يي ييرهدو وإيمان لاعو إيمان لاعو مركا قفكه غانسنكه وامر الله يا امر رسولكه من مؤمنة وما إذا قد الله ورسوله الله يرسولك سمرك أي حكميان أمرًا أرين أن يكون اللهم إليه الصناة الخيارة وحكرة دورشه من أمره أرينته بحدي ذا حال دورشه وإكاهاته ومن يعصي الله ورسوله قد الله يرسولك سعاسي وقلافه فقد اضلا والميقف كاسو دارا اللميطان aya dahum al'in da la ushidan sabab nuzul ara wahay shegen nabiga sallam uqu uddami wek kelin al harisa sayd al harisa kisi la shay a la hakim ibn hizam a ya kadi nabawuhu siyay edadis khabeec binti khuwayrit oo zujji nabii maxamed ha sallallahu alayhi wasallam khabeec markaa ma way raisayyooma nabuu wa xoreeyay qabla wahi sallallahu soo dagay oo waa laga oo وولد ديره ابن زيد بن حنانه لو مغاابه ابيسه لو ابتريي زيد بن الحارثه وقضوا لما كابر اديس باشا وزينب بنت جحش الاسديه و اديس ابيسه لاق على ماكي ايتان سو دكتور ليرين مومنه ايا غار مؤمنا بقيار مال مرض اليه يا رسولك سو اي امر حكميان مركزتري مرض رسولك قال لكم نقضنا حالياك اه سلاسه روايده الغوري لك سنه نحن مسنته لكن وحا سوغان او هبقاء ده بوثا دمام ارمه دينيت ايتاسو اني او فهذه الآية عامة في كميع الأمور أرميها عندما تدوي أخبارت نواهير أوامرت مرهد إلهي الرسول كيسو حقميان قفو خيارك مالحا إنو ضغطو اوو إرادوه الله قرمينا ما ما هو ما يعوين هو وافقه دو قلافه دلال بينه قفو كاسو باديوغي قفو في عدد الإلهي الرسول والسق والأمر والحكمية قالت أن الدولي والآخرة والآخرة سنة ثابت وحا إمام أحمد خوري وحاول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قدرنا عنصارات وحاولت أن يكون هناك شلائب شلائب بحاول وحاولت أن يكون هناك مقالحة عن روح بضناء صحيح Marka, nina sari on nadu nitevi, mis on Allah, arihu sellel, arihu kuiri, gavabba avanhava. Ja kui me oleme, me oleme nadu nafti, see gavabba urrava, wa ufarhai, merkaesur, kuiri, waka, abbalai, waneva karamo, arihanna, et askogu karamaine, narrasur, kealla, wakfarhad lahat no shaft. Marka, sa meid vira, arihanna, et nafti on marrave, wahan urava, tšuleibibi, markaesur, tšuleibibi, adab urako ku leeyay an kala soo tashanay hooyadii an kala soo tashanay agab culaydiib ubad markaas uu teggay ninki haaskiisi gabadha dadashay oo uu ku yiri rasuulkiya gabadha naga soo dooney sallallahu alayhi wasallam wa rasulun wa naxsun wa bayal ku gabadha markay dhinayaan inay gabadha hooyadii la tashanay wa arin wa naxsun markaas ay ku tiri wa arinnu ala hadshee tay oo farxad waa inuu deynadigu nafsebi seenu urabo marka asuu ku yiri nafti sawmaraba chuleybi uu uraba la la amrullahi la tusawich ila han ku baartay baqayshadi sana chuleybi hada uu guuray nabigu waxa rag jooga chuleybi waxaan aheyn ma way chuleybi chuleybi oo wax hebe la ku diidnay hebe la ku diidnay curadii baan ku kaaxna marka ninkii wuxuu doonay inuu istaago inuu nabiga u tago iyo rasuulka oo nabigu madaxeedo sheegayna ayag ay qaleen naqoolke ku waa maxleyda warka la istaafbaabsana marka sawaxay ku tiri Rasul Kassolallah oli ju sellel amarkise, miat rasul ka on on Filo bibran muslima aw waxaan xano hay hoogan min gaavanon taaga qurux badan ino aha marka Marke gabadhi saatir wa farxad aabi iyo hooyo aad u farxad marka ay raadin warqamaday rasuulka inta uu taweey rasuulka Allo gabadha bib uga tahay anaga wa ku nikaahayna fala Allahu alugun keen markay wax yar la joogtay soo قالو ديو دا شانك قااداي من حجه طقي المسلمين طع وح عبد الله دين كم كان مل الاركاء اركاء سين هبل هيجل ايا ta todorag gaali asu isagyeen li markaa saaray rasuulka allah wemaashaanu todorag gaal dhigay ugu wa qatalu ma todorag gaal u هذا مني wa ana minni min kaasaaniga iga mid aanu ninkaasan kaamida min kaasa subadna saasuure mabuu sallallahu alayhi wa sallam min kaasa subadna marka qurux wax keenaya waa iimanka iyo sadadka iyo jacaylka ilaha iyo rasuulkiisa aad jacayl kaas waxa ilaayay intii saqiimaha kale wuxuu iga was min maali kristi gele ila wasqab il office qaba di thri amar ka wa ukher marka qafku ilahi ar rasul sa sabu u wa ukher al liban adun وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ مُؤْمِنَةٍ أَوْ مُحَبَّانَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ قَبَرَ مُؤْمِنَةً أَوْ مُحَبَّانَ إِذَا قَبِلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَى الرَّسُولِ كِيسُ مَرْكَى خُذْمِيَانَ أَمْرًا أَرِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ إِلَيْهِ أُصْبُنَاكَ الْخِيَارَةُ وَاحْكَى الدَّورَشُ مِنْ أمر وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَإِذَا تَقُولُ وَذَكْرُ نَبِهِ صَبًا وَمَدَّ عَدَوْشَك إِذْ وَقْتَ تَقُولُ أَدْهَي لِلَّذِي نُنْتِ انْعَمَ اللَّهُ اللَّهُ بالإسلام ومتابعة الرسول وإلى هذا الغنم إليه الإسلام وإلى ما بقى إنه رائعه وأن أمت عليه أبقى نما بقى سبحانه وآب قلنا بقى بالإدق من الرق إنات أبدا وإلى ما كفر إليه آب قلنا بقى مركز به إليه أمسك عليك كورك أجزوجك آسكا واتق الله إليه إلينا واو توفي نبينا سوبر اكو قرينا الي في نفس كان مقصد هذا الدحينه ما ارك الله الله نغدي ارنك مثكي موجين يو يهاي وطشن ناس صوتك انا عك بقيده والله الله حق حق ربان انتك شاهناك بقبوا فلاما قبا زيد زيد مركو كغوتي من عا زيد بيتي كحش ودران حاجة يا بنتي سمركو كيف قلت زوجنا كغاء زينب واكو قلني كاحنو إلهي لكي لا يكون على المؤمنين المؤمنين تكركم بإرسان أحامنين درتيبان كو قلني كاحنو حرات عريري عريري جاسو في أزواج أدعيائهم وإذا الشاكتين حاساسكو بإحضو هذا إذا قبو ونشر مركه كوتن من هنا حاصفقه وبرم حات يض و كان امر الله امر كالله قدرنا وقو هذا مفصولا نطل السماءنا ايضا البخاري الصحيح سوحه و حافظ كن هلك و صوريي انس يري ايتان وهي كصدقت ارى زينب بنت جحش يا زيد وا Marka ماركه ايدان سبب وصول كه كل سو دت و زيره بنت جحش و زيد بن الحارث ان زيد بن صاشا جمي زيد بن الحارث وحا صوقت حكيم بن هزام كد ايديس خديجه بنت خويلد زوجته النبي صلى الله عليه وسلم اوسيي اسلام انت معناه قبل الوحي انت وحي للناس اللي مغو سودهي ايو كاب دي وي كاب دي مركي لنهي وي واسكا دايه ويلك اساعدو اجلا زيد بن مانا نرى مسيك كجوا وحي امي الحباس يا علي عباس وعباس بن عبد المطلب النبي قاعد يركز يا علي ما بيضال ما بيجينا ليك سبط الله انهما مركاسه يرهيروا اسامه نبي اذا نويد دي انو سوغلنا مركا ناد كانوا يمروا ووشهوا وحان اغيرك عباس يا علي النبي ضاربها تيغونو مركاساني ريو يريد مقرمي ومركاسو دينا لكن ارغوة غاني افصح وحير هذا هو فهمه مركاسوك علينا وحير لأي رسولك الله وحانك وقالني بات ما انت انا الناشد تهلك اهلك افكاد وشعش اهلك افكاد وشعشة هاي ما هم باتك امد مسلم كهو بان امد مسلم كهو بان ابو بكر افكاد صلى الله عليه وسلم بما انتك لانك قرد ابو بكر بالي ezu chuma mabigaa ishuu mabigaa u jalaa salaatu laa salaqa bi waala wal wadiyyi oo waan dad koobay ku jicheysaa waxa weeyaan oo waxa ugu waxa weeyaan gaabada ah marka labada ugu jicil laa dad koobla kitihin kaad noor ramana marka as inta marka alladhi an allah 'alayhi wa an'ama 'alihi qaswa ilaahi innay yu'minay islamimo wa inhu irhaqo irhamayo an guna anunim ayyo abanimadi an takhari kanam ala ilaahi wa islamimada wa wafajay in am kanam bunim ayyana sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu alayhi wa sallam zaid bin haritha wa tuq guriyay tuq damay Zaynab bint Tshahsh al-Asadiya huwa gaben wa Umaina bint Abdul Muhtarif ma Abdullah wa Abdul Muhtarif atala ededi sa marka qashay qaba dasu udaway wa uguri waliga miherkana isaga ka baxshay 12 dinar iyo 6 dirham iyag waxa combo inta iyo taranka u anti abu anti marka Marka arvan, marka see on see, mida ma tean, et see on see, mida ma tean. Ma arvan, et see on see, Marka ma tean. Ma arvan, et see on see, mida oo qoray gabadha furo mabbi laa tahay ruwa baa iga dhigay ee wax iska qirdo xeer ruu ان طبعا كل روغه و اغن وافري دونتا بركه حطالنا لسريم اسكي سيده سبب تنوعت طعي نبي صلى الله عليه وسلم اقرح الشوق بالله الشوق هو ايمان بدكوا ضمن ما هو ايمان بدما سيستردي له قبه حير يرب هذا قبل يرته وحوين مقبيو ان الدنيا وقت حشود بدل ما عرف نبي وكسر شرط الله صا صله قلت marka waxa weeyaan cabsii waxa waxa gashay duyreedo skofo oo marka idanu kama maqerno guursadu arrin alla mu jibdo ay qariibay intaas wa waxa allahu xikama qisasa ka ko aragto haafii kuma weer kitab ka ilaasho qalbigaaga aduna ka ilaasho xikama qisaso soo adar ah haafii kuma weer kitab ka ilaasho waxa soo qad heela waxa iska qisasaan qiimo lahayn ee wii bannad kana sallallahu alayhi wasallam marka laga hadla ad allaa isku ilaaliyo waa arrin qadra nabiga هذا الذي سويل عليها لا يجب أن تقول الله صلى الله عليه وسلم سيدة الله محمد يقول إلهي هو هناك آب وفراء القرآن وقال إلهي هو هناك عرقام ما الله مده وحقه الله موشي دونه لا يقول هذا لكن الله هو إشارة وإلهي أرنتاسه تايزير إلهي هو الشيء ووحيه إلهي هو الزيت فوري دونه كذبنا إلهي هو أبوري دونه هذا الشيء الله موشي وآيبه فلما قضى زيد منها وضر زوجنا كه هاي لهي وهل كاس لو شيغي مارك شيغا او ناادغو او اوكاسو اهو وايذ تقولو وذكر ناادغو وشير... وقت تقولو اد كلهايد لذي منك ان عن... الله الله انم ايه عليه كركيسا اوغن خير بالاسلام ومطاعه الرسول ان اسلام رسول كراؤ Waan amta aleyha aduugu aad unnem aydo بال it منribibti adddoon nimo in aad to horayday aaddugunnim ayday markii aadku deeyday ams haysoo adayka korkaaga zouchata aqaaga wattaaha Allah qabba haysoo asastaaga marka bexyday uma dasha. Pawa tu fi markaasna aadtariridaday navga so bana fi Mel arrinki Allahu Allah mudihi ki mucineya uu yeeyy wa taqsha naasa dadkana aadka badayday inay heddawi rahdaaan mauriisi u gabadii fuririin ke dibna weegurrseday. Walau Allah a haku assaga wa aqni badaan aan taqshahu binka arsottoo marka shey mardi iraeyy jideyo iskagaqaan waxween فلما قضى زيد زيد ما كوغت من هاي زينب حجه روضره حاجته او اي ولد قطمي مركي ولد قطمي وحاجته احمرتاي او وفاي زيد زيد ما كوغت من هاي زينب حجه روضره حاجته زوجناكها انذا كوغونو اراهي شكرت لي زيد اراهي الله عليه وسلم. زير مر... المرء لما كفرو عيدنا ايضا ت رب العالمين اوغوريه عافك ووغير وخل له ربي اوغوريه وخل يكو النبي صلى الله عليه وسلم انه اوحي اليه ان انه اوحي اليه أن ان يكل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر ايضا اذ بصرك كيف جري او وري كنك احياك لو سنجري ميه ان لسين عقد برعالم سمي او سنجري شهود برعالم اي سنجري اي يا رب العالمين او وحيوده او كويري انا كو غورييه او طق شا سيرابي غنابيكه صلى الله عليه وسلم ماركي وحيغه سو دغاي ايو زيد مكتبكي سونته او زينب ابد دمو دماطا او تا قاهت رانابيكه waa antay iyo sahabaada eeman ku maashay joogan qiimahooda fiir oo iri wa tagay markii wax u tagayay wax ay jiin qasayda marka arkay qalbigayga waxa ku weynaday gabadha nabuurta inaan siiriyo sawta gabadhan inaan siiriyo xataa naftayda u aqbalidii tasiyciysa ruuciyciyda aan iri u waana ku sheeg sheegay ana inuu guur ka hadlo sheegay saasani laano kasiiye wi xaayso marka ay triiri go an qaadama ila an ilaha amr way diisto ana ila an istiqaraayso si la degdeg inta weer kibay staaqtay oo masjidkeeda qaybti mesh guriga waddu ka ciirtay fartay soo degay mabiga socdaa dalab soo yiri xafladu sameeyey wariimu sameeyey wa hawayr doot ya marqod dad ka berjiye markaas awqooyd marke hidir markii ya marqii hooga laga dirgeey ahagiga wal sheeko meeshii ku qabsabeen nabii sallallahu alayhi wa sallam haas insi u tagu rebay oo la joogo dadkii meeshii iska sheekay sanayaan wa u baxay haas insi ka u aada markaa salaamu alaykum wa rahmatullah saati wuxuu anaga iska raaciye zayd ibn harith dib tuugta ka wasay marku warso ayaguna waxay dhahayeen kayfa wajafta ahlaka rasuulka law hasa dhasabalkowran ayado marka markaa waxa loo sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam fadii inay dhexe marka su gurigi iga ana wa raaciir guriga ina la galmaan dadcay u daah mikhreeda ku dhuftay marka ay soo daktay aadah waxa ween قل آية كان لي guru ganna bi ka shaka ku qab samin ah ya ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyuta an-nabiy illa an yud'a lakum ila akhir ayah ayat asaya a'rabti lu baray aygana sa siradi bukhari wa hurri hafithun alka an ku kanay zawjatu an-nabiy ugu faari jirtay zainab wa hi di الله من ahalikunna wa zawwajni دمان زوجاتك ما دغ انت نكره وخا اني نكاهي اهلكين غبر وورغينا نكاهين وكجبل او منتي امود النبي صلى الله عليه وسلم ان كلتوا رقيس كنقضايو كفضابه ايه اخلاق ديود صناطه او حنين دمر كانبي حاسس فيسه قار اسك غوسد قال قار غوخو ليه سدا مسافر wa khala kara wa qif muslimu kara wa qasman hada gabar miki habay ma mana sawai gabar ma subhanallah aman ma saya mangkut escape the intercourse law ayya qaf kasrbeba nabiga hayiisa waqa hada qaf kasrbeba ah magala e masakh qahira in daw eh, aha a, -a. uyi ulki ninkii baxor kaay masr markaasu xogaasi markaasu uu hooyiri madaxweynihii aananta u tago dadkii qodobba waxa marka mas'iitu soo gaad shan aadana saaxan dib baxorkii marka ka baa in faanayo aa markaasu uu baxor ka neeyo u tago ma cabso walaal tawla aa mewa ci turin igabare si ciise ewee karamee oo halka ka soo kabbi gani سيدي ناري وييراي ماركي نينتي ان بولكه هه اول ييميت مو سييروي اسيكفي عربيه رمادي المصروحي فضورين كاسو جال مرتدي قودبنا ما انسخين هاد هلوح سو سربار اذكور نابي اصلحت كلمه بس ارجي سموسو ساري كلي وروحو يربو كانو تيجاي ايما جيسن إنه تعصي قرمت وحي كتب باب أوصر بابا يا نبيك عيديك كورميك إرناغو سبحان الله أصره كليه و أبيه إني عيطاه و أبيه نبي الله عيه إني قالمته لكن محاك لأوين مسافة الدفاع آه سبحان الملك الخدوش سيدعصي كامتاقفك تعصبك أو تعصبه آراء أوصنقف كل حدود اللي إلهي وحي كامتا مالك إنه قد كد عمرك دمت حديث لقد نص كتب البخاري و ما حير زوجتكم اهاليكم لما انت وحلاله زوجتك النبي صلى الله عليه وسلم وعائل النكاحين وحو اولي الدين غبر والبورييها ولييدي غبر والبنيكاحي وريكمر اب نقض مر اوا نقض بر ولا نقض مر ان قادر الله ادين كان قال كنيا اني نكاحي وزوجتني من فوق سقف السماوات اني انا طببر السماك قد قال رب العالمين اذاو نكاحي صار سيدي شرت وحديثه البخاريه قال تعالى الى هويري فلما قضى زيد زيد مركو كوتين من هاي زينب وطرا حياته زوجتنيها كها وقلن نكاحي محل ابنك هي الله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 ina dadku iriri iska gali dalama oo qoola marka iriri ilaysan ku sugnaan ogabta ha wiirash ay sheegteen guursade habay furan haddii iray guursan ay isiriri uga sugmaay baka wana wuxuu la xaraajay ay ithn dunyi marka maashaas marka isalawina laga oo waanhi nabiga sallallahu alayhi wasallama ee nabiga sameeyo as O ehaske, kiid vaikei U peegorda logooduriÖ, mille es ведud jauti, miserable ka lavisi tällele alleme في alle einsie, et sellised 전�usel 아iga tiell, kas toute muslimisse paside pole yi kursIVele, la assisting cioè, vaikir sa mind consulida oleivad, mille meile sellised oma püldeud salliall owlise, minne meile agne temału, naib need Yesumea, aseverud aabtsilie A kamam la dababbigo nabigu xaasu ye sida mitaano kare irehe ya gurriyei werin maleshhuut male me mare arin kaasa na ga sal tuule mal. Iru gursakara gabadbu doono biduri weriin wererehuhhudin weread merinin ilugursa kar. Saga kaasu ihe, misrebi sibaasuo karata irehi ku garrieero marka lagarreebo inntakarae asaluwa ah ogun kaso navigu sameeyo ana kualo waa aanam waa ah wi ilaahay xasiis markaa laga reebo tanana ajilada wuxa ka mid ah xubunkii ilaahi wa ina nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam u yiri samay oo u yiraa u jireeyay u dhiree umad doon في أزواج أدعيائهم إليري قاسوا في أزواج أدعيائهم وإذا الشيختان حاسسكوا هذا هذا إذا قضوا إلا شمركي كبتان منهن حاسسك حقه هذا ودرن حاجوا وكان أمر الله عمر كان له هو هذا مفعولا مثل الصمين وإذ تقولوا ويذكرنا بك صوبانا الأمات بابا الشيخ الوقت تقول اد كده ايجي للذي نتكي ان عمى الله الهي امعي عليه كركيسا او قلنا ايجي بالاسلام ومطابعة الرسول انو اسلام والرسول كراعه او الهي امعي وان انت عليه ادوكنا اد امعيضا او قلنا امعيضا بالعيطق من الفريق انت ابدا اني مكتحور ايجي مركي اد كده ايجي امسيك حيصو عليك قركا زوجك حاسكا واتق الله الله كبق او توفي اكقرين يدناقا صبا في نفسك النفسات هذا بحله اذا الذي ارنكي الله الله نوديه منك موتين ياويه او تخس ناسا بكن والله الله انا احق حقا ما بلان انت تركب بغضه مركرنت سوقرين اي وين الله وحيودي يرو او غوري دورا الا <سؤال> ان او وحيوداي ان او غوري دورا ان تاس ويهي اي وا كلمه ما اهان عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله <سؤال> عنها وحيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها شي او الله او وحيوداي حدو قرنا ايضا قرلها وتخفي في نفسك ما لاه مبدي وتخفى الناس والله احق ان تخشاه اي ان قصر قريله حي ترابي وخ الله و حيودي وقرينا لكن هل شيء الله سو حيودي او نيري ددكه غارسي نادوا غارسي صلوات الله والسلام عليه فلما قضى زيد زيد مر كو غت و كو غورن الى الله يري لا يقول انه سمحان دتلك كو غورن اهل المؤمنين المؤمنين تكرته حرج كان هناك أزواج أتعيائهم وإلا شيء الشيطان حاسسكوا ذا بحضو هذا إذا قضوا إلا سمركي كبتان منهن حاسسكوا وضرن حاجوا وكان أمر الله عمرك إلهوه هو هذا وهي ألقى الدراووه هذا المفتول مثل الصمينا والله وألو سنباقنا ما كان على النبي النبي الدوشي سماعها من إلهي من حراج دمبي. ذل رجال <سؤال> وفي مليك يبعدي صا ر فرض الله <سؤال> الا روح عليي له النبي كا سنة الله سننه الله كون كسلتيي سنة الله الله تشدينتيس في الدين قادر كاسو مقدورا لا قدر ايلاهي وقول شيخ سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم وهي ربؤ حلالييها بالسمايي وحده بيدشي سماهان بركايزيل بنتجاش اينو غورسدو اللهو حلالييه الله بكمكاهي ماركي سوفراي ويلكي وشيغه جيراي قبل الوحي اه زيد النحارفا مارك شي اللهو حلالييه ثم يدوشي سماح من حرج وحده بها في ما الذي الله الله الله الى هي احل سُنَّةَ اللَّهِ سَنَمَحُ اللَّهُ عَلَيْكَ جِرَأَنكَ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي جِئْتِ بِهِ إِلَهِ جِئْتِ وَجِئْتُ أَحْكَامُ تَسُقُ الْجِئَي جِرَي أَيُّ رُونْكَ نَفُتِ جِئَي فِي الَّذِينَ بَتُوا بِذِلِّ رَحَالَهَا حَتَّى سُنَّبُوا خَلَوْا قَدَيْنَ مِنْ قَبْلُ أَيّ مِنْ قَبْلِهِ نَبَغُورْتِس آمَنَ الرُّسُلُ سُؤًا رُسُلُ شِكَاوَ رَيَي وَهِي سَمَي جِيرَن وَهِي اللَّهُ جِئَيُو فَاصْهَ رَتِتِ وحي إلهي شرعه قبله أي خسعه نبغي نطيو سميه مارك تاسم بيك بسه جاليوه وكان أمر الله عمرك إلهي وخوا هذا قدرًا قدر أيوه هذا قدرك مقدورًا لقدر وحي وأن الله قدرنا وعطا من الباقان ما كان على النبي نبغي دوشي سماها من منحرات وحد دنبي آه دنبي آسو في ملده كي لحني صاحبه فرض الله اي احل الله الهي او حلله له النبي قال سنه, اللحة. سنة اللحة. الله سننه لا كونك الا جديي سنه الله الله جدي انتي جدي جدي احكامته في الذين ضبط بحر بحار السنه الاه قالوا تكن من قبل النبي دهث اي من قبله من الرسل النبي دهث رسل شي فغير سنه الا او كل سخدين إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ تِلْقَاءَ السَّمَاوَاتِ وَمَا يَخْفُونَ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَخْفُونَ عَنْهُ سِرًّا وَمَا كَانَ لَهُ كُفُوًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ عَزِيزًا حَكِيمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اولا يذكر ان كبقينا حبا طفنا الا الله الله ما هان وكفى بالله الله ايقفلا حسيوا محاسبا ارادهه ادمر سير الحساب يا الله كفلا ما كان محمد نلهم اطمانين اا احدن قف ايده وكان الرسول الله وكان ولكن رسول الله ولكن كان هو هذا رسول الله ارجى الله صواب دراي وكان النبيين نبيالك كثيروا قدينوا هو هذا وكان الله الله هذا بكل شيء وهو بار عليم المد او قال بار الهي سبحانه وتعالى marku sheegay nabiga waxa uu ku suuxday markuu xeynaba ruursadey waa bariiqdi rubul aalamin jiray jiray nabiga walba waxuu ku dadmi jiray ahkaanta ee hayeeyo nabiga onti umbuusmeeyay waxa kala masamayn salaatu allah waxa uu naye markaas ilaahay amaanay ruususha bad ka an ka batay markay xaq sheegay إلهك يطبق حقص ضقك بالصايا بك كعرونيه ضق حي بك يكرتو ان حتايين قبات جارسيه متن ان كل بي صلاتين حقا بك جارسيه كواسه إلهي امانه الذين مركا وعاقبنا ان انبه لو سوقدروا ورصد فامرئ انكفيه الذين هو أقوى يبلقون جارسينه تتخلق لك بمجتد الله سوء قدر أما سيقول الذين يحرق لك صفحيين أطبالنا أيضونا صحيح لا أطبالنا أنده هو عن أمانا الذين رسوله يبلقون جارسينه رسالات الله ليه رسالين كيسا وهو يخشونه الله كباقيه ولا يخشون أنكبقنا حدا قفنا أنكبقه إلا الله الله ماهاني نسئلات تقول الانights and dna That hisomeness Timosh e Yatka ye that you're a part of your rival wanna pray for you, if you're a partえ to be aless SAYIT kita, w description to him he will say I am a dating wife though his words are that samuffled him that the lady have entered into the wa xasto ko soo gaara qara loo dinay qar wa lo dhaawacay qar wa badanna di wa fa badanna lo geersiyo ku wa lo dhaawacay nabi maxamed kale sallallahu alayhi wasallam sayidka ugu weey ka maqamkaas isteegayna wa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee risaaladii si geersiyo korra kasoobah iyey korrahta ilaahi iyo aamana subhanahu wa ta'ala u kelimadiisi kor yeelay diinkii loo soo direyna Ma adyantii kala uu kasara mariyay ilaahiina subhaana wa ta'ala ya ku karameeyi wallo lo booshiisa ayaa loo jabiyay wax kasta loo marsiye wa laa jeeyo sagoo kaaxmadaanteeda ku tukana sagoo kaaxmadaanteeda ku suutusan manqeer wa laa saaray gooboon iyo xuna qadatin wa noogu soo rogey asagay eelkiisa ilaaxarruurtu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka raayis horestaab inu ku dhiribo xaq inu sheego sidii alle ugu soo diibayna uu dadka u soo gaarsiiyo maqamki waxa ka dhaxlay nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo gaarsiinta ee ugu horreeya nasiibku ugu weynaa qaatay wa saxaabada nabiga oo soo gaarsiye dadkii diinta sidoo nabiga uu amraynaan quraan kii on soo gaarsiye waa ku soo gaarsiiye oo madaxa mana hadal qasno ku hadlay hal kelim ku hadlay malooni afaysi uu sameeyo qani dadka soo gaarsiiye haladii si qani dadka soo gaarsiiye ma arimti wax uu sameeyay iyo habeenki inta soo gaarsiiye sahabaaba istaaga ku wa qaar gaar ka tusaqi raaah waay gaarin sida abdullahi ibn yaray habeenki inta dheel madan guriga nabiga seexaan abdullahi ibn abbas ma kasba qani ka soo tago oo guriga nabiga seexana haa wasaqdada hayso la tole kulustayoo qab udu karayuu fiirina taweesaystay marku nabiga yuu la tookay markaas ummada u sheegay sida salaatulayinka loo tookado marka Habeen u qoon sameeyay iyo Maru u u soo marku musaafir iyo marku joogo gurigiisa siduu sameey jiray soo raare marku ummadba baa joogay marku guriga joogo wuxuu sameeynaayay soo raareen Ilaahay raali ahaaka keedibna waxaa ka dakhlay culmadii ka dambeeyay ilaahay laga soo gaaray culmada say culmada uga dakhlaydey gaarsiintaas kuwa maanta anaga nasoo gaarsiye ilaahi waxaan kabaraynaa kuwa dhalkaas nasiib ku yeelsha ummadana si Abmada waxay samena yaan qofki xata ku dihereday si yahay u sheegay iya qofki xata kawareeb sidaymaalkiisa irashao siiri han tidaadoy u baabiin dinka ama naftisa ilaasho siiyaan lugu di yaluggu heey ana may isshadooyan bakku ku caaliiya bakku kon nabhaan iya qofki bi heday ee wax weya diin te kahor نبينا صبنا صلى الله عليه وسلم حديث امام احمد الوريهي حافظنا كانو كايناي نبي وحيري لا يحقرن حدكم نفسه قف منكم النفس سيحقر اسكت داين نفس هذا حقيرتك نفس له الجلي نفس على قيمه وياك رسولك والا ودي سيقرف نفسه وحقيره وحيري حقير دوه تعينو اركو دينك الله او كابل او باه ماقتی سو عفسنا مالك عفسنا ماق يا شرفك دكو ييسن كدبسان وها سو ع موسى مركا س رب هرتك رب العالمين يقول لي ما يمنعك ان تقول فيه حق اس او ان لاا هذ ما نتا صحك ديلي انا كارف مركا سلي واه ما لا قري ربي خشيت الناس راه دكان كبغا قادر وحا ويو وحك القفر شقد على لكن ما نتا تسين نمشي واحد او قا مستيله وهو كوج بكاد كعبصت مركا س ربي له فانا احق ان يخشى انا حق له ان لا يغب اه انا حق لها سيد ابو حفصت واحد فاحص مصطاع كلمات داس بالريق يا ما الكهرتاه انت وحا وين من رأى منكم منكرًا فليقيره بيده فإن لم يصدع فبقلبه فإن لم يصدع فباللسانه فإن لم يصدع فبقلبه ماركا قفك إنتو أوده على السارة لكن واحد أوده هكذا الشيطاني يقول فضوانكو ليه ما أوده أدوه يؤوده وفضوان أو الشيطانك اسكائر علي يا نفطه نفطه يا شيطانك والصاحبه فضوانه دلنا قاطه وعلى اسكاهو بيعرنتا واحد أدوده حق والجب يجده إلهي هو إن أبو ماذا سوى كاع قدو حال كان مقضى واكير لكن مركه قدو ما ابو خال كان مقضى ان درتو حق و قام مستو ارهي عريسي علاقي سكامير الكرام فاصلو حسابهم قال تعالى الى ما كان محمد من محمد ما من ابا احد من قف اديس وقاسوا من رجالكم خالق اوردی نکمیدہ ابا امانه مك زيد بن الحارث لمده كر زيد بن المحمر ولا نهيه ولا غيب ما صلى الله عليه وسلم ويل وبلى ما كان جار في جال سنه احنا الرق عن جارك هل ويل ما كان جار ما حال ير نابك صلى الله عليه وسلم خبيث بنت خويره تضعر روره ونشاي سجد ويل احاين صدح راسه واسقير قاسم او اووينا طيب يا ظاهر صدح واواسقير قضاها عفر او دشاي وزير زينب واحد غورسداي ورانا هو سو شيقنيه ابو العاص بن ربيح ابو العاص عثمان wa kadema tayke rusiyu wa kadema tayono sabihras nabiga into nolay dinte we zayned iyo qurayya iyo um kulthum faadima bint rasuulalla hal mabadii gursade lih nolay nabiga geeri wadambi macnaheedu waa maxay nabiga sallallahu alayhi wasallam markii iraahay ubsanayay walad sulbi ah oo asbuq qalay waxa adduunka ka وفير فضعه رو اصغ اه لكن ولد صلب يا توغاي وها توغاي فاطمه ايضا ليه برامي كدبي حمتي حقه adduyada ma hanel oo ilaahi qofka uu jireeyna ku siiyo ka deesto ma ah qofku gaaruu nabiga sallallahu alayhi wasallam agur kala wuxuu dhalay wiirkiis ibraahim ah ibraahim waxa qashay mariya mariyo ah oo dhashay asaguna asaguna loo jirayo ayuu asna saqiree laba sanad umad ma man laba ماريا عطشي عرورتوني سديد دا سياحاين و ويليش يبقى ايوالو وقاسم يا ضيب يا ضاهر تفسيره ونالين لغا القاسم والضيب والضاهر ايو إبراهيم وقارف ويقارو سلاس حافظكو ان ما بيقين السوبان صلى الله عليه وسلم كان من او قانجار اح ايه ابا من قرمكو مركازيد لوغما عبد الكريم مابيوي ما كان محمد محمد ما وصىنا من اى احد قف به استف كان سميرتيري كم وراكر رسول الله ولكن كان هو اى رسول الله رسولك الى ايو اى وخاتم النبين مليا الكثير لو قت ميو اى ختمي يا ما كثير لوص ضمان رسل شا او دمبيه انبياء انبياء لي خدي انبياء ان رسول شي لقاطمي وا من لكن انبياء ما كانوا رسول احي فصول نبا وقال قرآن وقال صنة وقال إجمع وقال فقسيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم قلت بك على رسول قطمه وحد نبيه قدمه بك لأنه لا يوجد شيئاً دجاجلاً إلى صدقه وقلت بك على نبيه لم يشيغنا إلى العركة الدور لكن وحد نبيه قدمه سيداسوه الدين نبي صلى الله عليه وسلم حديث إمام الترميد إمام أحمد يقير كوت أي وريين Waa horee anega hadda ambiyaha marka la siirayo waxaan la mid ahay nin gurigdi say oo aad qurhiyay oo damaystireey oo guriga ka tagay hal bulukeeti ma la saaw yaa saxo ka daloola marka sabab ku inteey maadaan guriganku wariyay kan la yawo ruux balaana ruux balaana halkaas meel hadii bulukeeti gali lahayd ay leeyahay halkaas meel hadii bulukeeti halkii bulukeeti aanu ahaayay nabiga naadiga ma suuban sallallahu alayhi wa sallam hadith ka bukhari muslim hafiith tuna halkaan ku keenay asmaadisa waxa kamidahan muhammad ma buuxir aan muhammad aniga muhammadan muhammad waa midka in badan la mahdiyo ern asmaada asmawa oo ahlanta asal ku macna mal afar marka laga reebo ah قف عادي يا إيه والله وبحنا مرحنك وحد عذر من كاسئنا ضدكم مهدين اسكيب دعين لما هديه ضدكم مهديني اللي عمدانا بأخرا مركا لقنا في ريوه معنا لقنا في ريوه قف حتى كافرة عربت أحمد و إنا يلبحان ودعوه حدير حدير ويدعي ذا أحمد قف كافرون إله إنا مهدي و يلبحان مركا نقع عالم كأه. ما جاء او علم كان معناه الافر لكن اعلى اسماءه وانا احلام وار اوصاف ومعنيه الله اسماء دي صدمان وانا احلام وار اوصاف ومعني تس امر كان يراه الله ده تبع لنا واتوصا معناه qiyamahu asmadi su'ada albarih sadan ka quran ka ba lugu shegeye wa ana a'lam wa na nabiga anna subanahu sallallahu alayhi wa sallam asmadi su wa ana de wa tuse su wa ana tuse. ma'naitusin tusara wa qul inna li asma'an an, anama yaran li ana muhammadun muhammad wa ala. حطرم معنوره هو وامضن بدن للمحديو النبي صلى الله عليه وسلم امضن للمحديام حياه لي ادونك نورك كبحي و اسو الدين انت اله المحدي ذكرهم المحدي بركاسير الذين سبحان الله وهذا لا يقبل لا يقبل الله ما نبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق ومركاسير رسولك الله وبر دعاءه دعايته بركاسير حديثه صحيح البخاري اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يقبل الذنوب الا عنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم ضمان احاديثه يا وحا كو ولا اللهم اني برمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يقبل الذنوب الا انت ما بكبر ولا يقبل الذنوب الا انت دمي مطاف وحسر اه إِلَّ نفسي يا استثناء على ولا يقبل الذنوب الا انت دمي مطاف الله الا عليه كماه صوص ونبيكم بركاته صلى الله عليه وسلم ايه واه ويان ما هي وحا لوجيدا الله الذي الله يغترت الله وقت ترتري هد اوغو وحا من الكور من بابا لا حد لا الخاسر مجعيسه كامدا محل رجهدا الذي يحصر الناس على قدميه اه وحويان عنيق الخاسر اللي يراه ذا باخفرد كي لو سو شيرنا معناه النبي النبي واكل زمان اللي يراه ذا نبي قبل ما مركي لا سو بيرى وعلامه قيامه اللي سو دواهده ماركه عنيق ما دا بيلي سو بيرى كديب باخوا لا سو شيرنا وعن العاقب الذي ليس بعد النبي عاقب وامثك النبي كذب بيرو الناس صلى الله عليه Nabi نبينا نبي كذب به يا مجيرو نبينا نبي كذب به يا مجيرو ما كان محمد بن محمد ما وصرهاننا بقى احد من قف ابيس قف كان إلى الرسول كي سواخات تمام النبينا مبيالك تي لوقاط الله الله هو رب كل شيء وحوال بابا عليم المد او قال بابا فخاص محل محمد صلى الله عليه وسلم مركو الله دورنيه كدغاي خاتم النبيين ان اني اولها ان مديه يكون اهل ايه ان لا دورته لا دغو خاتم النبيين الذين عنده وحنا مانا الذين عن بيضا يبلقون ذكاً جارسياً رسالة الله إلهي رسالتي ساعة ويخشونه ويخشونه الله كبطيه ولا يخشون أنكبقين أحداً قفنا إلا الله الله ماهني وكفاد بالله الله كفلاً حسيباً وكفاد بالله الله كفلاً حسيباً اي محاصباً إراده ادو مبي سينو حصابيو ما كان محمد محمد ما هانين أبا أحد قف أبهيس قف قاسو من رجالكم رجينكم نتا ولكن رسول الله ولكن كان وقو أحابي رسول الله إلهي رسولكيسي أيه أحابي وخاتنا النبينا مبيالك ركيل غصة قطيمي اي أيه وكان الله الله هو باي بكل شيء وهو الباقي عليمان ميدو اوغال بانا مركا باد ارغتو قلا او قديانيا ليرا سيرتو كفرا اه او ايغو اني محمد صلى الله عليه وسلم نبي به بي ركا وقال المسلمين تقو ترسي معها كوترسي معها والله سبحانه وتعالى علم الله, الله عليه وسلم.